شو ان شاء الله بعدين كيف اي إيه إيوة عشان العشرة واخر خلاص ما عد نتفرغ القرآن وكذا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين خليل رب العالمين استفاه الله تبارك وتعالى وجعله خاتما النبيين والمرسلين وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد فصروات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين للعفة والعزيمة في الدين والتابعين لهم لإحسان إلى يوم الدين الدرس لهذا اليوم هو الدرس كم؟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 ما معنى هذه الآية الله عز وجل يقول الوالدات أمهات يعني سواء كنا مطلقات أو كنا زوجات لم يطلقنا بعد لهن وعليهن لهن وعليهن أن يرضينا أولادنا حولين كاملين يعني سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة رضاعة إذا أراد الرجل والمرأة أن تتماني الرضاعة إلا إذا فطمته قبل ذلك فإنها لا تجبر على إتمام الحولين الكاملين لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له المولود له يعني الأب رزقهن يعني أن نفقت نفقت وكسوت هذه المربعاء الأمة المربعاء بالمعروف بالمعروف يعني حد الكفاية لا تكلف نفس إلا وسعها كما قال الله عز وجل فإن أرضعنا لكم فآتهن وجورهن وأتمر بينكم بمعروف لا تضار والدة بولدها بمعنى لا تضر هذه الأمة المرضعة الزوج بأن تتخلى عن إرضاع هذا الولد ولا يضار الأب الأم أو الزوجة بأن ينتزع منها الطفل الصغير وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك يعني على ورثتي هذا الأب أن ينفق على هذا المولود على هذا المولود إذا كان الوالد لا يتمكن من الإنفاق عليه فإن أراد فصالا عن تراض منهما إذا الرجل والمرأة اتفقا على أن على أن يعني يفطما يفطم المولود الرضيع بالتشاور والتراضي فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضع أولادكم يعني تذهبون بأولادكم إلى موضعة أخرى غير أمه فلا جناح عليكم يجوز لكم ذلك بشرط أن تسلموا نفقة أجرة الرضعة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير عليم بصير بما تعملونه بأقوالكم وفعالكم فأؤمن الله عز وجل منفسكم خيرا هذا هو المعنى الإجمالي للآية الكريمة المثال الثانية ما هي العلاقة ما بين قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وبين الآية التي قبلها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وما قبلها والجواب أن العلاقة ظاهرة واضحة فقد يحصل الطلاق بين الرجل والمرأة وبينهما أطفال صح بينهما أولاد وبينهما يعني أولاد فالإلهي والعناية الإلهية إن على أشد هؤلاء الأطفال حاجة وهو المرتبع ما قال الأولاد وكذا وإذا حصل إذا بعد الطلاق الأولاد يروحوا المينة الكبار لا ما أبدا لم يتكلم عن هذه الأشياء إنما إن صبت العناية الإلهية واللطفة الإلهي بالصبيان اللي يحتاجون للبن العلم وهذا يدل على عناية الله تبارك وتعالى بالإنسان وخصوصا على الطفل الصغير فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لأن إذا حصل إذا الرجل المرأة في زواج وفي خير وبرك بينهما طفل رضيع يعني ما في شكال كبير لكن إن حصل الطلاق بينهما أي نذب هذا الطفل من يرضعه حسب الله عز وجل جاء اللطفة الإلهي وجعلها آية في كتاب الله وواضحة في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامن هذه المسألة مهمة. المسألة الثانية هل يجب على الأم أن ترضع نعم؟ إيش عنده؟ فضل؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هو إله هو كيف؟ نام مزور على جهة القبلة. آه جهة القبلة؟ في قدام القرآن هو نام كذا على كتفه. لا ما في مشكلة. نام مزور. لا هو إذا نام ورجليه إلى القبلة يعني إذا نام ورجليه إلى القبلة تمام فإنه لا بأس بذلك. ما في أي إشكال. ما في مانع شرعا لكن لو أنه جعل رجليه أمام القرآن أو أمام كتب العلم تمام أو أمام يعني حتى الناس يعني الناس ال نحو ذلك فلا فلا فلا ينبغي وهذا من سوء الأدب فلا ينبغي وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو وعائشة بينه وبين القبلة ورجليها بينه وبين القبلة تقول فإذا قام بسطتهما يعني عائشة وإذا, وإذا سجد قبرتهما فلا إشكال في ذلك ولا منع شرعان في القبلة ما في شيء أبدا لكن قرآن لا أفضل أي خلاص والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين. هل يجب على المرأة على المرأة المرأة أن ترضع ولدها أم لا يجب عليها؟ هل هو حق لها أم عليها؟ يجب عليها أن ترضع ولدها لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن. فاللغة يسمون هذه الجملة طبعا مبتدا يرضعنا خبر حولين ظرف كاملين تميز أو صفة يرضعنا, يرضعنا هنا هذه الجملة يسموها جملة خبرية تحمل معنى الطلب جملة خبرية تحمل معنى الطلب مثل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ايش معنا ومن دخله كان آمنا يعني أمنوا من دخله والوالدات يرضعن أولادهن يعني أيها الوالدات أرضعن أولادكن فسؤال آخر ليش الله ما قال أيها الوالدات أرضعن أولادكن الجواب استلطاف من أرحم الراحمين استلطاف السلوب. أسلوب استلطافي للأمهات فلما تقول لواحد يعني مثلا شفت واحدة تقول اقرأ القرآن أمر لكن لو أردت أن تأمره بأسلوب كما يقال دبلوماسي كذا أسلوب رحيم رقيق تقول له يا أخي الناس لا يقرأ القرآن العبارة الثانية ألطف من العبارة الأولى فلذلك قال والوالدات يرضعن أولادهن حولني كاملين ولم يقل أرضعن أولادكن عيتها الوالدات والفائرة الثانية في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كأنه يريد أن يقول إن كنت فعل إن كنن فعلا والدات وأمهات وإذا كان فعلا هذا ولد كل فأرضعنهم إذا المرأة قالت والله أنا ما أرضع ولدي معناتها المسألة فيها كما يقال إن معقولة أذا ما هو ولدك ها لاحظة التعبير القرآن والوالدات يرضعن أولادهن التعبير القرآن يعطانا فائلتين الفائلة الأولى استلطاف من الله عز وجل والفائلة الثانية كأنه يلدا يقول يحث النساء إذا سهل فعله ولدك فأرضعيه لأنه عبر بقوله والوالدات ولم يقول والأمة كان بإمكانه أن يقرأ أن يقول والأمة يرضعنا أولادهن أول مرضعات يرضعن أولادهن لكنه عبر بقوله والوالدات يرضعن أولادهن تريد أن تشكك في واحد إنه مهندس تشكك تمام فتقول المهندسون يعرفون إيش معنى هذا البرنامج يعني إنسا ما تعرف أنت مهندس لا حبل لا فالسلاة عندما قال والوالدات يرضعن أولادهن فالمرأة إذا قتوله ما أربع ولدين قول الله أنت ما هو ولد يكاد على كذا وقد تقول للشخص المهندس يعرف هذا برامج لا من باب أنك تنفي عنه الصفة ولكن باب أنك إيش تحفظه تخليه كذا يراجع مرة ثانية ويجتهد ويجد وكذا تقريه نعم والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين الحول لماذا سني حوله حوله <تصفيق> الحول سمي حولا السنة سميت حولا لأن الأمور في هذه السنة تستحيل إيش معنى تستحيل تتغير سأقودكم إلى فائدة الآن سأقودكم إلى فائدة نسمع نحن عندما نتكلم في فقه الزكاة السلام عليكم تعلم فقه الزكاة إيش يقولون يقول تحصل فقهي يقول هل مر على هذا المال حولا هل حال عليه الحول أم لم يح ليش ليش الفقهاء يقولون في في يوم الزكاة هل عال هل حالة عليه الحول ولا يقولون مثلا إيش السنة؟ هل سنة مرت عليه سنة إنما يقولون الحول لأن المال في هذه في هذه السنة يحصل له عملية تحول فإذا بدأ حوله عنده أربعين رأس من الغنم تتلاقح حتى تسير رأس. راس لا هذا لا حط في الرصيد مثلا عنده ألفين ريال تحولت وتكاثرت حتى صارف عشرين ألف ماشي الحال فلذلك يحصل في, في القائد في بالزكية يقولون إيش حولان الحول الله قال حولين كاملين ليش حولين كاملين فائدة أن الرضيع هذا يحصل له تحول في أثنين حولين أولا كان شوية يعني ما يعرف تحرك شوية يدب بعدين ها هكذا يمشي ويزحف ويتحول يكبر شوية شوية فيحصل له عملية ايش تحول في الحولة فذلك عم الله عبر بقوله حولين كاملين ولم يقل سنتين كاملتين ومن الفوائد المأخوذة من قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن الرضاع لا يكون إلا في الحولين يعني حولين كاملين 24 شهر أو أقل من ذلك قد يحصل الفطام في سنة أو أقل وأكثر وهذا قول الشافعية والحنابلة وعند أبي حنيّ وعند أبي حنيف قال سنتين وستة أشهر إذا الرضاع المحرم الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين فإذا الطفل لا يزال يرضع بعد الحولين غير محرم يعني لينشر به التحريم لأن الله حدد فقال حولين كاملين وبعض الفقهاء يقول إذا فطمته أمه بعد سنة يعني بعد حول ليس بعد حولين وأصبح يأكل الطعام فهل الرضاع بعد ذلك يكون محرما خلاف بعض الفقهاء يقول ما دام أنه فيأخذ حكم من حال عليه الحولان وبعض الفقهاء يقول لا حتى لو فقماه قبل السنة ورجع مرة أخرى إلى الحليب فإن الرضعات تكون محرماه وهو الصحيح أقول أقول أقول أقول. <تصفيق> كما لو كان خلص الحولين، فبعضهم يقول لو أن أمه فطلت من ثمانة أشهر <تصفيق> بعد ولادته ثم رجع إلى الحليب بعد كذا تمام. فإن هذا الحليب ليس له أثر في التحريم فنعامله معاملة كما لو عدى الحولين وبعض الفقهاء يقول لا لو فطمة ثماني شهر بعدين رجع مرة أخرى إلى الحليب بدأ يرضع من أم مرة ثانية فإنه يلحقه التحريم وهذا هو الراجح ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا رضاعة إلا فيما دون الحولين. لا, لا, لا في تفصيل في لواة أخرى. لا رضاعة إلا فيما دون الحولين وكان قبل الفطام. لواة. لا لا لا لا لا لا. وكان قبل الفطام هذا قيد أغلبي هذا قيد أغلبي لأن الغالب أنه إذا استمر على الرضاع أنه لا يفطم إلا بعد إلا بعد المرسنتين تمام ولو فرضنا أن الفطام هذا قيد صحيح فلو أنه رضع ثلاث سنوات ولم يفطم لكان محرما للرضاع وهذا خلاف ما يقوله أو ما أجمع عليه أكثر العلماء. آه، وكان قبل فطام هذا القيد ليس قيدا حقيقيا لحظة، وإنما هو قيد أغلبي لأن الغالب إذا المر أربعة ترده سنتين فإنها تخطمه بعد السنتين، لكن إن فطمت قبل ذلك فلا يزال تمام محتاجا إلى الحليب. والله قال حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة فلو أن صبيا من الصبيان فضمته أمه لسنة وأصبح كل الطعام واستغل عن الحليب ثم ذهب إلى إمرأة أخرى ورضع منها خمس وجبات من الحليب أصبحت أمه من الرضاعة لوقوع لو... الرضاع في أثنائش طب ورواية وكان قبل الفطام هذا قيد أغربي فقط قائد أغلبي. <تصفيق> أي نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طبعا يعني لذلك أقول دائما أبدا إنه اللي ما يدرس صور الفقه أو اللغة العربية اللي ما يدرس صور الفقه واللغة العربية. ممكن يقرأ وكان قبل الفطام خلاص قيد فيقع في التناقض لأن معنى ذلك لو أن عمره أربع سنوات وهو لم يفطن بعد ويتنقل من إمرأة إلى أمرأة سير بعدين حارة كاملة أمها ذو من رضاعة واخذ بالك شو شوكه هذا هو وكان قبل الفطام قيد أغلبي ولماذا الحولين لأن في الحولين ينشز اللحم وينبت العظم والوارث ربنا أولادهن حولين كاملين ويستفيد يستفيد بعض الفقهاء فائدة من قوله حولين كاملين على جواز ما يسمى بتنظيم النسل تنظيم النسل يعني في بعض الناس يأتي يعني بعد ما تتلد مراته يأتي لها بموانع يوقف النسل لمدة سنتين أو ثلاثة أو زي كده فبعضهم قال يجوز تنظيم النسل لأن الله قال حولين كاملين وجه الاستدلال أن المرأة تكون مشتغلة عن التتمكين الرجل بالرضاعة حولين كاملين غالبا وفيه إشارة إلى أن رضاع المرأة لابنها هي قيام بحق للزوج هي من قيامها كما لو سافرت لمصلحة الزوج لذلك الرجل الآن لماذا ينفق ويكسو زوجته الزوج ليش ينفق ويكسو زوجته قلنا في مقابلة التمكين والاستمتاع صح؟ طيب إذا لم يكن هناك تمكين واستمتاع وإنما كان هناك قيام بمصالح للزوج كرضاع ولده فتكون النفقة والسكن في مقابلة القيام بمصلحة الزوج ورضاعه ولده والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين يجب على المرأة أن ترضع ولدها واستثن العلماء المرأة الشريفة المرأة الشريفة المرفهة التي لا تريد أن ترضع الأولاد قالوا لا يجب عليها ذلك أليس الدليل عام قال والوالدات يرضعن أولادهن سواء كانت شريفة ما شريفة مرفهة عادية إلى آخره أين المخصص قال علماء الأصول المخصص في ذلك مخصص عرفي. فالعرفة خاصص عموم هذه الآية، حيث أن العرف لا يلزم المرأة الشريفة أو المرفهة ونحو ذلك بأن ترضع ولدها، بينما العرف يلزم من كانت دون ذلك حتى في الجاهلية الكلام. من كانت دون ذلك الرضاعة؟ وهل هل يصلح التخصيص بالعرف الجواب نعم يصلح التخصيص بالعرف والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد والعرف والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد بدليل ان الله عز وجل امر المن عليه كفارة جماعة والظهار هكذا في رمضان أن يعتق رقبة لو أخذنا بظاهر الحديث يعتق رقبة يعني أي رقبة حتى لو كانت هذه الرقبة مريضة أو نحو ذلك يعني عبد مريض ومشلول إلا أن هذه الرقبة خصصت بالعقل وهي أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب المذرة بالعمل والكسب سليم من العيوب المضرة بالعمل والكسب رقبا يعني صاحية كما يقال والوالدات يرضين أولادهن حوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقارع بعضهم لمن أراد أن تتم الرضاعة لذا واحد بالأمس يسأل ما أثر اختلاف القراءات على التفسير طبعا فيه فقلت له هذا سؤالك سؤال عظيم يقول ما أثر اختلاف القراءات على التفسير سؤالك يحتاج إلى رسالة ماجستير أو دكتوراه وأجبته طبعا إجابة مختصرة على تلامه هذا بعض النماذج وهذه من هذه الأمثل لمن أراد أن تتم الرضاعة فالخطاب هنا موجه المربعات وإذا قلنا لمن أراد أن يتم الرضاعة فالخطاب يحتمل أن يكون موجه للأزواج. وقول لمن من أراد أن يتم مرضاة بكسر الراء. وقول ألي من أراد أن يتم يتم مرضاة بكسر الراء. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف عن النفقة والكسوة. تكون للمربعة ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا هل المطلقة طلاقا بائنا لو ليس لها لا نفق ولا سكنة لكن إذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنة وإذا كانت مربعة هل لها النفق والسكنة النفق نعم باتفاق لكن السكنة فيها خلاف بين الفقهاء المرضعة. المرضعة لا ال ال الحامل المطلقة لها لا النبي قال المرأة المطلقة البائنة ليس لك نفقة ولا سكنة إلا أن تكوني حاملة يقول ليش الفرق بين الكسر والفتح طيب ها؟ ما هو الفرق بين جم وقوم. ما هي فرق هي عبارة عن إيش عن لهجات إيش الفرق بين تعالوا وتعالوا لهجات إيش الفرق بين البحر والبحر لهجات إيش الفرق بين لحم ولحم لهجات إيش بين ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة لهجات مافيه شيء الرضاع رضاعة جزء يقول لك ولا جزء بضم الزاي ها والجز بس نعم لكن الولاية والولاية في فرق هنا في فرق فالولاية الإمارة والولاية النصر والتأييد والمحبة لذلك بعض الناس يقرأ الحديث غلط تذكر في كتابة التوحيد يقرأون إيش من أحب في الله وأبغض في الله والى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك خطأ تنال إمارة الله يخليك مليك. لا ملك فإنما تنال ولاية الله بذلك يعني تصبح وليا لله وليس تصبح واليا لله فلأ قلنا فإنما تنال ولاية الله بذلك يعني تصبح واليا أي حاكم لله ولكن في اللوقت فإنما تنال ولاية الله بفتح الواو يعني أصبحت وليا لله طيب لا تكلف نفس إلا وسعى أي نفس الزوج كما قال عز وجل على الموسر قدره على الموسر قدره على حسب الإنفاق على المربعة لا تضار والدة بولدها وقول ألا تضار بالضم قال الشاطئ رحمه الله تضار وضمر حق ودوجل حق رمز لابن كثير وأبي عمر فقرأ ابن كثير وأبو عمر البصري لا تضار والدة بولدها وقرأ نافع وابن عامر وعاصم محمد والكسائي لا تضار والدة بولدها وقرأ إبان عن عاصم في الشاب لا تضارر والدة بولدها لا تضارر والدة بولدها وعلى كل لا تضارر والدة بولدها يعني لا تضر المرضعة بولدها لا تستخرم ولدها تورقة للإضرار بالزوج فتقول لا أرضعه حتى تعطيني كذا وكذا ولا يستخدم الأب ولا مولود له يعني الأب الولد المرتضع ورقة للضغط على من على المرأة فيقول أسحب منك هذا الغلام أن تزيعه منك وعلى وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين والدة ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة من فرق بين والدة ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة لذلك النبي عليه السلام يقول لا تذبحن ذات در إذا عندك شاع شاع ما بني آدم او ناقة ترضع من لا تذبحها خليها لا تذبحن لا تدرن اياك يا الحلوب لا تذبحها ومرة علي بطالب ذلك يقول, يقول كان عندي غلامان غلامين اخوين فاعتقْت واحدهما وتركت الاخر او بعت واحدهما وتركت الاخر فالنبي قال ففقال النبي اسلام أين علمك؟ قال بعت أحدهما وابقيت الآخر. فقال النبي رده رده رده. لماذا؟ لأنك فرقت بينهما. هم صغار. شوف كيف الرحمة والنبي عليه السلام كان مرة في سفرة. فجاء طير وجاء عند النبي عليه السلام. فقال النبي من فجع هذه قمرة تسمى بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ فقام أحد من الأنصار وقال أنا يا رسول الله طائر أخذ ولدها كذا احتفظ به قال رد عليه ولدها فرد عليه ولدها فاصبحت هذه الطيور تضلل على جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الله عز وجل سخر الكون الكون لأصحاب الرحمة وليس هذا مقصور على النبي فلنسي يقول هذا النبي لا مو النبي أي مجتمع يكون فيه رحمة ويكون فيه مودة ويكون فيه ذكرا تقدير حتى للعصافير للطيور واحترام وكذا ورحمة الله عز وجل يسخر لهم أسباب كونية لعزهم ونصرهم وتمكينهم لكن لما كثر الظلم الآن في هذه في هذه الأزمة في المجتمعات الإسلامية الظلم على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى الجماعات تمام وما فوق ذلك وما دون ذلك أصبحت الأسباب الكونية يعني ضد الناس لكن لو ننظر إلى الغرب مثلا قد سخرت لهم أسباب كثيرة كونية والسوفي ذلك ماذا السوفي ذلك أنهم قاموا بأشياء كثيرة غير موجودة من الرحمة والعدالة الاجتماعية وأشياء كثيرة وخرى والله تعالى يقول جعل سنة في هذا الكون كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا تلاحظ كيف قال عليه السلام ونسمع كثير سمعت أنا وأنتم تسمعون ما أدري واللي أراد أن يسمع يستطيع أن يسمع عن رجل طلق امراته وانتزع ولدها منها وحرمها من ذلك كثير وذلك المرة هربت بكذا وعربت بكذا إلا غير ذلك وعلى الوارث مثل ذلك يعني نفقت المرتضع على أب فإن كان الأب معصرا أو, أو مات الأب فتنتقل النفق إلى الناس الذين يرثون الأب فإنهم أقارب المولود يعني فإنهم ينفقون عليه وهذا أصل في باب نفقة الأقارب وهذا أصل في باب نفقة الأقارب وقد ورد حديث طلعت على حديث خرجه ابن حبان في صحيحه أنا النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت على نساء حديث طويل أذكر من هذا الحديث وما في حديث الرؤية ومررت على نساء تنهش أثداعهم الحيات يعني تأكل أثداعهم الحيات فقلت ماها ما بهل هؤلاء النسوة أقول لجبريل عليه السلام قال هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن البانهن هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن البانهن وهذا يؤكد قول الله عز وجل والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإن كانت مطلقة إن كانت مطلقة فترضع الولد وتعطيها الأجرة. فإن قالت أنا لا أرضع الولد إلا أن تعطينه أجرة ولم ي... قال ما عندي مال ما عندي مال لأعطيه أعطيك أجرة حتى ترضعينه. فعلى الأب أو على ورث أن يبحث عن مرضعة أخرى. فإن توقفت حياة الصبي على رضاعه فيجب على الأم أن ترضعه. الله قال وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ له أُخْرَى إذا ما وجرت هذه الأخرى فيرجع ألا بد لي الأم أن ترضعه إذا ما وجرت هذه الأخرى فإن أراد أفصالا فصال يعني فطاما يفطمون الولد وقرأ ورش بتفخيم اللام أو بتغلي فقال فإن رادا فصالا فإن رادا فصالا راد عن تراغ منهما ورؤي لورش كذلك كبقية القراء فإن رادا فصالا فإن الورش له وجهان يقرى فإن رادا فصالا ويقرى فإن رادا فصالا كبقية القراء فمن قرأ بترقيق اللام فصالا قال الألف فاصلة تضعف من ترقيق من تفخيم اللام ومن قال فصالا بتفخيم اللام أو قال الألف ضعيف كما لو قلت فصل أو صلاة فإن راد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما اذا تشاوى الرجل المرأة في ان يفتموا الصبي بالمشورة والتراضي فلا باس وان فطمته المرأة فلا يستطيع الاب ان يجبرا هنا حكم نكتبه ان فطمته المرأة قبل الحولين فلا يستطيع الرجل ان يجبرا المرأة على أن تكمل حولين لأن الله قال أنت راض منهم وتشاور وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تسترضعوا تطلبوا مرضعة أخرى فلا جنع على لكن استرضع الأولاد لا بد أن تسترضع ولدك من المرأة النجيبة ولا ترضع ولدك من المرأة الغير النجيبة فقد ارتضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند حليم السعبية وكانت نجيبة فصيحة لكن لو ارتضعت استردعت ولدك عند امرأة حمقاء، فالولد حيكون احمق نعم نعم جاء في كتاب ميار السبيل الرضاع يغير الطباع لو عندك ولدين ثم أرضعت أحدهما إمرأة نجيبة عربية مثلا وأرضعت الولد الآخر إمرأة تكرونية فإن الولد الذي ارتضى عند المرأة العربية العادية بيطلع عادي والذي ارتضى عند التكرونية سيأخذ نفس الطبائع وإن كان قد يكون البدي عادي لكن الطبع والغلظة والقوة على ما ارتضى بعض الناس يقول هذا الكلام فاضي لا مو كلام فاضي هذا بدل الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من النسب والنبع الثاني يقول ما انشز الرضاع ما انبت العظم وانشز ما انشز اللحم لا ما انبت اللحم وانشز العظم ويقال أن الإمام السبكي الابن وجد جاء يبحث عن إبهه الرضيع السبكي الابن الابن يعني الأب عن ابنه السبكي قاتم والله وديته عند فلان ترضع قال من قال فلانا فطر يجري فوجد الولد يرضع فأخذه وقلبه وجعل يخرج ما في جوفه من حليب فكان السبكي الابن عالما لكنه كان إذا في درسه أحيانًا يتأتى ويفأفئ كثيرا فقيل له في ذلك قال من بقية تلك الرباء؟ لا ولا لا. لذلك الرضاع يغير الطباع. إيه. وكذلك يقولون والله أعلم. أن المرأة إذا أرضعت ولدها على طهارة كاملة، تمام، فإنه يعني أدعى للبركة. يعني يقول أدعى، والله وعلم. ولا شك أن المرأة عندما تكون في حالة من الوضوء الطهارة الكامل أي واحد يكون يعني كل شيء يصدر منه يكون يعني له وزن. وعَرَتُمْ أَن تَسْتَرْبِعَ أُولَادَكُمْ طَبَعًا الرضاعَ المحرم هو ما كان دون الحولين وأن يكون خمس رضعات والمراد بخمس رضعات يعني خمس وجبات من الحليب مشبعات لا لا مو مشرط مشبعات انت الآن تأكل وجبة هل تشبعه قد تشبعه قد لا تشبعه خمس وجبات مو شرط يكون مشبعات وشرط الاشباع ضعيف وانما سما اقول انت تأكل خمس وجبات قد تأكل إلى غير حد الشبع دون الشبع يعني خمس مقامات خمس سيأتي المرة ترضع الولد ترضعه ولا في نفس اليوم ترضعه من ثديها يلتقي مص مص مصتين ثلاثة عشر, عشر عشرين ثلاثين أربعين خلاص تصفى ترك الثدي نعم أو كذا هذه وجبة قام السوا صحي جيّان استقام الثدي مرة أخرى هذا يجب الثاني وهكذا وبعض العلماء يقول إذا مص الثدي ثلاث مصات حرمت أصبح خلاص من الرضاعة وهذا قول مالك ويستدلون بحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قال فدل ذلك على أن الثلاث يحرم بمفهوم العدد وهذا غير معتبر الرأي الاخر قال لو قطر واحدة من الحليب سقط في جوفه حرمت هذا ضعيف قال بعضهم زي ما قال الشيخ بدوي خمس رضعات يعني خمس مصات وهذا ضعيف بعضهم قال خمس رضعات يعني خمس وجبات مشبعات وهذا ضعيف والصحيح المراد بخمس رضعات يعني خمس وجبات من الحليب ولا يشترط فيهن أن يكون مشبعات وإن أردتم أن تستوضع أولادكم فلا جناها عليكم لا بأس عليكم أن تطبوا مرضعة إذا سلمتم ما آتيتم بشرط أن تعطوا هذه المرضعة أجرتها وقرأ ابن كثير المكي إذا سلمتم ما أتيتم قال الشاطر وقصر أتيتم من ربن وآتيتمه ندار وجهن ليس إلا مبجلة فقرأ ابن كثير المكي أتيتم وقرأ باقي السبعة آتيتم بالمعروف والفرق بين آتيتم فألتم وآتيتم يعني أعطيتهم والمعنى واحد أي فعلتم الأجرة ولا خلا عطيتهم الأجرة طيب الآن هذه فائدة نكتبها قال عز وجل إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف قال إذا سلم سلمتم ما أتيتم بالمعروف القراءة الثانية قرأت بن كثير المكي لها فائدة إيش فائدتها ركزوا معها بس قلنا اتيتم يعني ايش اعطيتم اتيتك يعني جئتك والاتيان يدل على الفعل فقد تكون هذه الاجرة امور عينية كطعام او نفق او كسوة او فلوس وقد تكون هذه الاجرة منفعة ايش معنى منفعة ابني لهذا الحائط وأنا أربع ولدك ها؟ منفعة الشيء العيني الشي شيء مسلم باليد والمنفعة منفعة وروح جيب لي كذا وكذا كل يوم مشوار أو ابني لهذا الحائط أو حاجة منفعة يعني بدل وأنا أربع ولدك فالأشياء التي الذي في يدها المال يعبر عنه إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف والمنفع والعمل يعبر عنه إذا أتيتم بالمعروف يعني فعلتم شيئا من المنافع لهن في مقابلة الأجرة واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير اتقوا الله عز وجل في هذه الأحكام واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي بصير بأعمالكم لا تخفى عليه خافية وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين في بارك الله طيب في سؤال ملاحظة شيء ترى <تصفيق> طيامتنا عسد أراضي أولناس طلوا التراويه من أولاً يكبيروا أولاً أولاً أولاً ما هي السنة ما هي السنة في صلاة التراويح؟ حل بعض العشرة عشرة آخر الشيخ سامة يسأل سُوفَ ترون ترون أشياء بعضهم ماذا يصنع يصلي أربع في التراويح وبعدين البقية في التهجد ليس من السنة هذه واحدة اثنين بعضهم يصلي تراويح ويوتر ويصلي تهجد ويوتر لا يصلح بعضهم يصلي تراويح ولا يوتر ثم يتمها بتهجد لا بأس بذلك لكن ليس من السنة فما هي السنة السنة أن تصلي التراويح في العشر أو بعد العشاء ولا تصلي التهجد أو تصلي التهجد ولا تصلي التراويح هذه السنة هذه هي السنة وهذا التفاصيل هي من الأشياء التي يعني المستحدثات الآن يعني من أراد السنة فعلا يعني. وزمان أذكر كنا نصلي خلف شيخنا الشيخ خالد حفظه الله تعالى وكان طبعا الشيخ خالد من المشايخ المحدثين اللي هو يعني يطبق السنة بحذافيرها الشيخ خالد الهندي فكان فكان لا يصلي، فكان في العش في العشرين لأوان من رمضان يصلي التراويح بعد العشاء، وفي العش لواخر كنا لا نصلي التراويح بعد العشاء. شينسوي؟ نتفق الشيخ خالد بعد الساعة الثانية عشرة في العش لواخر. الله رحم أيام زمان. تم وكنا نصلي خلفه من الساعة الثانية عشرة إلى أذان الفجر قبل أذان الفجر كم ربع ساعة نصلي 11 عشر وكان يطيل من الدعاء جدا حتى كان ما أكمل كذا أمسكها في ال هذا كله شوية متى تخلصوا من الزمة اللهم كل بعدين كل أدعية النبي ما فيها تعليفات في الحق اللي تسمعه من كل أدعية النبي عليه السلام زي ما شاء الله جال الشيخ وسام الماثور يجمع لحديث كلها الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجمعها هكذا في ملزمة كبيرة حتى لأنه من السنة ثلاثة الدعافة العشرة واخر ويدعو طبعا في الصلاة ومع قدامه ويقرأ منها اللهم كذا اللهم كذا وبعدها يخلص وأنا وراه أقول ميته تخلص ملزمة ذي أربعة عشرة طبعا في طويلة وكنا كم واحد يصلي خلفه كنا نصلي خلفه يمكن أربعة خمسة فاطئ وأذكر واحد سودان ويرق ودخل يمكن شكله بطل بعد كذا <تصفيق> كل ما يقول مثلا عليم يعني يريد أن يركع فإذا بيتم لأنه كان يقرأ سورة يوسف في ركعتين يوسف يعني لو سواها الشيخ اسامة سورة يوسف في ركعتين تقوم ثورة <تصفيق> ثورة ليس في الحي ثورة يمكن في على مستوى عالي يعني تمام فكنا نصلي من بعد الساعة الثانية عشرة الى الرابعة او قبل الاذان بربع ربع ساعة تقريبا حتى اذكر مرة طال الصلاة فقلنا نجيب السحور بل انا بالسحور اذن حازف نفسين دحين ما كان شيء كان لقمة واحدة فقط لقمة واحدة فقط بس فسان لقمة اولى اذن لا خلاص الله يصبر كله ماذنوا فأمسكنا ذاك الوقت فعلى كل حال من يريد السنة يعني 100% بالمئة هذه السنة لكن نقول يعني إذا كان بيصلي التراويح ثمان ركعات تمام ثم يصلي بعد ذلك التهجد فلا بأس إن شاء الله وكلها يعني صحيحة لكن الذي يريد السنة إما أن يصلي التراويح وبس وإما أن يصلي عشاء فقط ويجعل الترويح ينقلها من بعد العشاء إلى يروح نام في يعني بعد الترويح يسوي يروح نام يروح نام في يستق بالساعة الثانية عشرة وبعد ما يستق بالساعة الثانية عشرة أو الواحد يبدأ العمل التهجد من بعد الثانية عشرة إلى طلوع الفجر وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في رمضان في ليلة واحدة ركعتين تعرف هذه حديثه حديث حليفة النبي صلى النبي في رمضان في رمضان قام بركعتين بس من أول قرأ البقرة والعمران والنساء وكذا. أينام؟ لكن أقول إذا كان شخص يصلي يعني يصلي التهجد والتراويح شوف الشيخ خالد زمان كنا إحنا متفقين يعني متفقين كلنا إنه يطول بنا. خلاص طلابه يعني طالب وس طالب وس من حيث يترضي يعني أبوه أبناؤه حبي يترضي لكن إذا كنت تصلي في مسجد عام فلا يجوز لك أن تطول الصلاة إلا إذا استرضيت المئو موجودين إذا كلهم رضوا بالتطويل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أممت بقوم فأخفت بهم الصلاة حواتلنا من أنافك وقد أخطأ خطأا فظيعا من يقول في النافلة لا يختلف في الفريط والنافلة صل بصلاة أضعف القوم النبي عليه السلام يقول والضعيف أمير الرفقة يطول من قوم راضين بالتطويل والتطويل في التهجد نسبي فالناس لأنه قتلهم وصلي بكم التهجد في الركع صفحتين سيرضون هجد لكن لو قتلهم يوسف في ركعتين خمس ها ها من هو أي الشيخ أسامة إذا كان اللي من خلفه راضين بالتطويل خلص ما في مشكل إذا ما كانوا راضين بالتطويل لا يحل له ذلك شد بقرة لا لا لا أسامي القوسي الشيء خس أسامي عبد العظيم لا أسامي عبد العظيم نعم أسامي عبد العظيم في مصر في مسجد إيش عباد الله نعم كم ال ال البقرة كم هي. هي. في ركعة واحدة من دحين ضار ي يجعني قام البقرة وعمل زفركة واحدة <تصفيق> <إيه؟ تصفيق> لا إله إلا الله ايه مكتمرين لا كمان مو بس كذا مستمرين وزحمة زحمة نعم ايه بس ما شاء الله عليه الشيخ اسامة هذا يعني شارب القرآن شرب ما شاء الله <تصفيق> <مم>. ايه <تصفيق> تراويح <اللي>؟ ايه تراويح <تصفيق> ايه <تصفيق> هذا صالون جزئين ثلاثة جزئين العباءه صالون كثير رح كبير والله هذا الدور السيده هذا دورنا هنا شارع عبد النسح 69 قرارات في شارع سبحان الله انا على الساعه 8 الساعه 1 شوف تاب مناسب بس في في ملاحظة ترى أنا أنا أنا يعني عجبني في المقولة مثور عن الخضر يقول الخضر لموسى عليه السلام يقول يا موسى لا تمل ولا ساك إذا حدّثتهم فإن القارئ أو المتسلم أقل ملالة من المستمع ولكن عليك بالاقتصاد فإن ذلك من التوفيق والسداد. يعني من السهولة أن يقرأ ترى بالمناسبة لما يقرأ من البقرة إلى النساء هو القارئ ترى من السهولة ما هي صعبة الصعب للمستمع وبالمناسبة أنا قلت في بعض الأئمة يحب أن يراجع القرآن يقول لك واحد بيتعلم الحلقة على روس اليتامة صحيح لنا بعض الناس يسوي يراجع القرآن بعض الأئمة على حساب المصلين يشيلهم همه حتى يقدر يراجع القرآن فاهم؟ يعني لو قلت لي فلان ليش انت تقرأ تطول بالناس تمام؟ هو يريد ان يراجع القرآن لو قلت له طيب يا أخي راجع في البيت صلي انت لوحدك ما يقدر ما في إلزام تمام؟ وما ومرح يحفظه يكون يمكن فهو يريد ان يمكن حفظه بان يصلي بالناس جماعة ويريد من الناس شيء الناس همه يعني أصبح الناس سوف يسمعون له غصبا عنه ومشكلة إذا كان هذا هو الغرض وأنا أرى هذا هو وراء كثير من الإما يكون هذا غرضهم إلا من رحم الله طبعا يريد أن إيه أن يساعدوه في مراجعة القرآن لا على الإمام أن يكون همه ما هو هذا الشيء أن يكون همه خدمة متميزة لمن خلفه ألين يا شيخ من خلفه المساجد العام المساجد العام لا بدين فقد الإمام المؤمن في الناتا لأنه العشر الأوار اللي خلق الليل هذا يعني موه فقط القيام موه بقض القيام موه بقض القرآن صح خلص صح خلص. صح, خلص. صح ما على الناتا حديث صحيح موجود صحيح الجامع صحيح الألباني موجود بس أنا مثل ما أعطي هذا الشيء أنه بعض الأئمة يطول وتجده في الصلوات في الصلوات يصلي حتى يختم القرآن كامل في الفرائض يعني يكمل ليش يريد أن يراجع القرآن على روس الناس على روس من خلفه يشيلهم شيء من همه لا أحد ولا لا لا اللبن لذلك, لذلك هنا سؤال هل رضاع الكبير يحرم لأنه قد جاء عن الليث بن سعد المصري وعطاء المكي ويروى عن عائشة وابن حزم رحمه الله أن رضاع الكبير يحرم يعني لو جاء واحد عمره سبعين مليون سنة رضع من امرأة أصبحت أمهم من رضاعة ويستدلون بحديث سالم مولى أبي حليثة سالم شوف سالم كان متبنى لأبي حذيفة ابن التبان في الجاهلية وأمه وزوجة أبي حذيفة سهلة يا أمي أمه يعني كانت فلما جاء تحريم التبني شق عليهم ذلك فقال النبي عليه السلام لسهلة يعني أصبح يعني فعلًا ولدها يعني مرة في ولدها أرضعيه قالت يا رسول الله إن سالم من ذو لحية قال قد علمت أرضعيه فارتبع منها فكان بعضهم طرد هذا الأمر فجعله عاما فوقعوا في خطأ عظيم فسؤال فهم عن الله وعن الرسول عليه السلام أصل كل خطأ في الأصول الفروع خاص لسانه رحمة بها هذه متبني فسمعت أن شيخ في المدينة من الشيوخ اللهم مدعياء السلفية نصكم تمام بالذين ما يعرفون لغة عربية وهم يحزنون يقول والله أنا حبيت واحد من الطلبة العلم وكذا فحبيت أن يكون إيش ولد من الرضاعة فدخل على زوجتي ورضع منها <تصفيق> صحيح صحيح ها شوف لاحظ أنا أتينا بشيء قلت منكر هذا منكر في منكر هذا هذا جريمه جريمه اخلاقيه هتك عرض هذا يسمى في في القانون يسموه إذا الواحد يعني يقولون يقول في في, في القانون الشرعي إذا انت مسكت امراه من هنا كذا من الكتف عمدا بس كذا هذا تعاقب تعاقب تحت بند هتك عرض 6 شهور غرامة وكم كف كمان لا ما كده بره فكيف لمن الى اخره <تصفيق> يستفسر <يستثبت تصفيق> يعني ايحب الاتصال شيخ بدوي اين مشكلة مشكله كبيره فهذا سوء فهم كبير عمن عما يعني اخذ وابن تيمية رحمه الله مع جله قدر انزلق والشوكاني قال لا لا نقول به بإجازة ذلك ولا بتحريمه مطلقا. نقول إذا احتاجوا إلى هذا الولد جاز أن يرتبه. خطأ. إيش يحتاج الولد؟ غير صحة ذلة كبيرة. ما فيها حاجة م حاجة. لذلك أجمع العلماء منهم الإمام الأربعة بلا خلاف في مذاهبهم أن التحريم لا يكون إلا في دون في دون الحولين. وكان قبل فتحه كما جاء في حديث النبي عليه السلام. سأضرب لكم مثالا. أبو موسى الأشعري عالم العلماء الصحابة جاءه رجل قال يا أبا موسى كنت داعب زوجتي فرضعت يعني يمكن جاءه شيء فرضع منها دخل حليب في جوفي يعني ابتلع الحليب قال أبا موسى الأشعري أصبح تمك من الرضاعة طبعا الرجل إيش قال ينهر مو أبيض ينهر أسود تمام الرجل المسكين وجد يعني وجد ابن مسعود قال له حصل لي كذا كذا كذا مصيبة زوجة أم رضاع في في آن معاً قال له المسعود ليست أمك من الرضاع لا رضع إلا ما أنتز العظم وعمت اللحم وفتق الأمعاء أنت ده حلو كم سيعطوك ما تفتق معك عرفت كيف ولا لا فق فذهب أبو موسى ليش رضي الله عنه وقال والله لا افتي ما دام هذا الحبر يعني بالمسعود بين أظهركم أنا استنبط استنباط قلت هل كان الرضاع الذي ارتضعه سالم مولى أبي حليثة وهذا لم, لم أجده في كتاب وإنما أنا استنبطه هل الرضاع الذي رضعه سالم مولى أبي حليثة اللي أبو لحيا كان مؤثرا فيه أم غير مؤثر نفرق نفرق فرضيات حتى نشوف إن قلنا أن هذا الرضاع غير مؤثر فمعنى أن أمر النبي كان عبث وكان بإمكان النبي أن يقول له معليش ليش خلاص ونحن رضاعه أمك بس يلا وخلاص صح وإن قلنا أن هذا الرضاع مؤثر فكيف يكون مؤثر وكبير قلنا يلزم حتما بالضرورة أن الله تبارك وتعالى جعل في لبن أو حليب سهله تأثيراً على لحم وعظم سالم مولع بحديثك كما لو كان دون سنتين وهذا هو الأقرب لكن لو أنت كبير وعندك ارتداعة من امرأة لو ناقة لو حليب طاسة كذا شربته كله لن يؤثر فيك لأنه خلاص النموك تمل العظم وكذا حتى ولو لم يكتمل ما هو كذا؟ لذلك قال العلماء هذا خاص بسالم مولى أبي حليفة في حسب ها يا لطيفة فلذلك ولو لو قلنا طيب سأل لو قلنا بجواز عرف يسير بجواز ذلك ابن حزم قال كلمة مضحكة يعني ابن حزم ندرس على عادته قال لو أنها صبّت الحليب في طاسة في صحن وشرب وشرب من هذا الصحن إيش اللي حاصل؟ يا الله إذا جعلت الحليب هذا في صحن وشرب هذا الرجل لم يحرم لابد أن يلتقم مثدي والناس الذين يقولون بأنه يحرم غير بن حزم يقول لا ما في مشكلة إذا كم رحط في الرضاعة نحطه في مثلا في شذم وصحم في أي شيء هذا <تصفح> <تصفح> عجيب أي نعم فسبحان الله وهناك أناس لمن يريدون أن يصطادوا في المال العكر شوف يفتشون في بطول الكتب <تصفح> فتجد في بطول الكتب عاجب بطول كده فجلي في فيه عجيب إيش اللي حاصل يا شيخ فيصل إيش يوري الله أكبر والله مرة قبل كم يوم هنا قبل المغرب مرت واحد يلاعن واحنا بقف له شرع قبل المغرب استغفر إيه استغفر يعني خلاص القول في فتوة رضاع الكبير يعني يعني لا بصحيح أصلا فتوى لضع الكبير كلام فارغ باختصار. لو كان أنا قاضي في يدي وجاء واحد يقول بتحريم لضع الكبير تمام يقول بهذا القول أحكم عليه بالسجن تعزيرا حتى يرجع عن قوله وإلا فإنه محجور عليه إلى أن يرجع عن قوله أخليه محبوس في السجن مؤبد. اللي يقول, اللي يقول بأنه يحرم. لأنه يحرم يعني أي نعم ليش لأنه أصبح خطر المجتمع خطر على المجتمع خليه محبوس السجن إلى أن يرجع عن قوله ولأن هذا القول بهذا الشيء منكر من المنكرات لا يحل أبدا يقول به أحد وقصة سالم مولى أبي حذيف خاصة بسالم مولى أبي حذيف والخلاف شاد ولا يجوز أن نستغل خطأ العلماء رحمة الله عليهم كشوكان وابن تيميه وابن القيم حتى وابن حزم او الليث بن سعد وعطاء في تمرين مثل هذه الشواذ اما طلع ابن قال <ممتنقى> هذا الكلام وانا نخطه نجرب نخط هذه اخطاء طيب هي اصلا اخطاء 100 اخطاء لابن القيم اخطاء للشافعي يعني مثلا بعطيك مثال لا بعطيك مثال الشافعي رحمه الله مثلا يقول يجوز بيع العين وبيع العين ويعربوية ليش أجازه لم يبلغ الحديث الشافعي يقول مثلا يجوز أن يتزوج الإنسان ابنته من الزنا ولعب الله ليش يقول يعني لأن ما الحرام خطأ ماء الكلاب وخاص إذا كان صغير جلو ها هو؟ تلبيني مولا فلبيني يمكن مسجده على فتوى مالك يمكن أو شيء كذلك احمد بن حنبر رحمه الله له يعني اراء يعني غريبة وعجيبة احيانا يعني في موضوعات اخرى ابو حنيفة عجيب كثير فيه ابو حنيفة مثلا يقول ي يجوز أن تقرأ الفاتحة بالفارسية شما ما در مورده هستيم خارجي الاخره وآخره خده حافظ والسلام السلام رسند هاي بقول لك ها؟ فكيف كيف هذا الكلام كلها آراء شذة الألباني رحمه الله من المعاصرين يقول إذا قام الإمام إلى خامسة في الظهر مثلا تتابعه وإلى سادسة تتابعه وهذا خطأ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إذا قام الإمام إلى خامسة وهذا قول مذاهب إلى خامسة وتابعته وأنت تعلم أنها خامسة وأنه لا يجوز لك بطلت صلاتك باتفاق العمة إذا قمت إلى خامسة ونتعرف أنه ما يجوز متابعته في الخطأ بطلت صلاتك لا حبل لنا مثلا الألباني يفتي مثلا بأنه يجب على الفلسطينيين أن يخرجوا من فلسطين والليبين أن يخرجوا من ليبيا ليش لأن أصبحت دار حرب طبعا هذه الفتوى شارون وجماعته طال الله أكبر كيف في فتاوى حق العراق بعض اللي هنا الموجودين بعض المشايخ أفتت فتوى بعلم مقاومة المدراء وكذا جم الأمريكان ببصهم يوزعوها شوف كيف ولا لا فانتبهوا طبعا فلذلك يعني الكلام في الفتنه اللسان في الفتن كالسيف لازم واحد يتروى ويحسب حسابه شكري. يعني طيب تفضل يا شيخ نعم ايوه طيب بعدين فسخ الحرام ولا ما فسخ خلاص اختلف العلماء فيرى جمهورنا التقصير جزء من النسك ويقول ابو حنيفة بأن التقصير واجب وليس له علاقة بالإحرام وأحمد بن حنبل له روايتان رواية بأن الحلق جزء من النسك ورواية بأنها استباحة محظور وبما أنه نسي والنسان من مواد التخفيف فيقصر أو يحلق شعر رأسي ولا شيء عليه وكان يجدون الناس متنجدين والعالم دائما وهو جعل التعجز على ربه يعني ما أفضل دائما إيش في هذا اللي ما يفعل ذلك يعني, يعني بعض الناس يعني بعض الناس, الناس آه يعني ينتبع يعني ينتبع نفسه نفسه نفسه ما يصبح هذا والعالم هو الوحيد, الوحيد ما يصبح هذا خطأ هذا إنما جعل أمري أتم به فلا تختلف عليه التأخير التأخير والموافقة والسبق التأخير التأخير عن الإمام وموافقته ومسابقته كلها ما تجوز الجزم أمر واحد يعني متابعته عندك أربعة حالات الموافقة معه ما تجوز لكن لا تبطل التأخير لا يجوز لكن لا يبطل العجلة السبق يبطل إذا كان عامدا المتابعه هالسنة ان شاء الله ما اني كنت ارى بالصوت اي نعم ارى الله أكبر سمعت الراء الله أكبر تفضل حتى ارتكب محظور ما, ما لا لانه اصلا قالوا الرواية عن أحمد هو اصلا حلق الشعر فعل محظور يستبيحه للدلالة على أنه خرج من العمرة فلو أنه تطيب لأجزأه عن حلق شعر رأسه لا هذا لا لا شوف أشوف أنا أجيب الفتوى على حسب سؤالك انتهى في الفعل لما ندلس الفتوى ماذا نقول نقول الحلق أو التقصير جزء من النسك لكن أنت تقول لي إيش؟ تقول لي أن هذا الرجل اعتمر ونسي، <تصفيق> تمام؟ <تصفيق> فأنا أجيبتك بأنه علي أن يحلق شعر رأسه الآن ولا شيء عليه. لو تكب محضور وإن رثكب محضور. إعمال اللي خلاص أبي حنيفة والمورد هو مورد نسيان ومورد النسيان من عو من موارد وعوامل التخفيف. لا حبلا. ففرق بين أن أن تفتي بأصل المسألة. وبين ان تحقق المناط فيها وهذا يتطلب من واحد يعرف المذاهب نعم. خلاص خلاص نسي هو نسي خلاص نسي ما عمش كنسي يلا اينا جاني المبعوث الأمم اشيس مصائع واحد من عندكم ما إيش الناس يا الله أمس جاينا. خلينا نستورجنه. تعرفه؟ اللي جات. أي أي أمس أي بليه. أي. خلاني أنا عطيته عن موضوع الدعاء والقنوت وكذا. كلمني عن موضوع الترتيل لله. تمعي ولا لا؟ بليه. موضوع القنوت وكذا وتكلمتوا تبراهيم حولوا إبراهيم وكذا وانتصرت لهذا الموضوع. كلمك شيء؟ نسمع. طيب. مثل الجواب يقولوا الله تعالى عن الجواب. عادة ما يدلنا بالجواب هذا. هو لأنه ليش؟ لأنه أحيان يكون الجواب فوق فهم السائل. وما تستطيع أنك تفعل أكثر من كذا. لما تتكلم عن موضوع المطلق والمقيد لازم يرجع دروس المطلق والمقيد. موضوع الجزء والكل لازم يرجع يدرس الجزء. هم يريدون الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رتلوا في الدعاء لاحظوا لنا يريدون زي كذا لكن هذه الوصول اللي أنا ذكرتها هل يستطيع أن ينقضها مو مسألة أنا أقتنع ما أقتنع في البحث العلمي لا تقول أنا ما أنا مقتنع في البحث العلمي يقول أنا أستطيع أن أنقض حججك لاحظوا لنا في البحث العلمي أنا بعطيك مثلا ما هذه المسألة الآن واحد منكم قال أنا ما أنا مقتنع خطأ خطأ علمي إيش تقول تقول أنا أستطيع أن أنقضى استدلالك وحججك بي اللي مواء النقد كيف يكون كذا كذا كذا كذا كذا أم أنا مقتنع هذا كلام كلام الحريم ذا الحريم يقولوا ما أنا مقتنع أو البعض ذولا أما كلام الرجال يقول أنا مقتنع نعم مقتنع بذلك لأنه كذا وكذا ما أنا مقتنع ليش لأنه هذه حجج ضعيفة حيث أن النبي قال كذا فعل كذا المطلق كذا المقيد كذا وهذا كذا كذا بنفس الصناعة بنفس الصناعة بنفس هذا منهج. بنفس المنهج نعم يعني واحد يقول مثلا يجوز يجوز مثلا الإمام إذا سلم عن الوتر أن ينقض يأتي بركعة حتى يشفعها أنا ما أقول ما لم أقتني أقول له هذا خطأ ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام يُتم به فلا تختلف عليه وفي رفع إذا سلم فسَمَّى واتخالفت هو سيرد ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر فصلّ ركعتين هدى شركه ثم قاموا لأربع قلنا نعم قاموا لموجب وهو أن عليهم الإتمام لأنهم ليسوا مسافرين وما الموجب في أن يقوم إلى ركعة ويشفع الوثر الجواب لا موجب انتقد كلامكم انتهينا كمثال لكن ماذا يقول الله الله أنا مقتنع إيش هو ذا حلاوة ذا ولا إيش هو أي نعم شيخ راهين إدع شرّك أي شيخ ولكن تصلي 23 وغيرها وفي 36 و41 كما تريد يعني مفتوح العدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الشيخ كالعادة الشيخ كالعادة